السلام عليكم ورحمة الله هذا هذه أجوبة على بعض الأسئلة التي تعذر الجواب عليها مباشرة بعد الدرس السؤال الأول قال هل يجوز المسح على الجوارب خاصة تلك الجوارب التي نلبسها في فصل الصيف فهي خفيفة شفافة وبعضها قصيرة وصغيرة تكاد تغطي العرقوب والأصابع كذلك السؤال الذي يليه هل يجوز المسح على الجوارب لأن الخف لم يعد له وجود الآن هذا هذين السؤالان في المعنى واحد فأقول قد ثبت المسح على الجوربين من حديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين قرواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول صفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وأسحاق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن عليني إذا كان ثخينيني وفي الباب عن أبي موسى الأشعري وقال الترمذي رحمه الله نقل عن أبي مقاتل السمرقندي أنه دخل على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ عليه جوربان فمسح عليهما قلت فمسح عليهما أي أبو حنيفة رحمه الله ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجورة بيني وهما غير منع عليني. وقال أبو داود رحمه الله مسح علي على الجورة بيني علي بن بي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأناس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد الساعدي وعمر بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وحكاء أب ابن المنذر في الأوسط إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة وسماهم وعن سهل بن سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وقال الإمام النووي رحمه الله قال حكى أصحابنا أي الشافعية عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا وحكوه عن أبي يوسف أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة ومحمد أي ابن حسن الشيباني كذلك صاحب أبي حنيفة وتلميذ مالك وأسحاق ابن رهويه وداود ابن علي الظاهر الأسبهن وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مسح على جور بين من صوف فقيل له في ذلك فقال إنهم خفان ولكن من صوف ففهم أنس أن الخف لا يشترط أن يكون من جلد وإنما كل ما يلبس في الساق من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها فهذا يسمى خفا عند أنس وهو من العرب الاقحاح فيفهم لغة العرب أكثر منا فهذا يعني قول كثير من أهل العلم ونحن نعلم أن خاصة في بلادنا تركوا مذهب مالكم بل مذهب جمهور أهل العلم على أن زكاة الفطر لا تخرج قيمة وإنما من أغلب طعام أهل البلد ومع ذلك أخذوا بمذهب أبي حنيفة قالوا لأنه هو الأسهل والأيسر بالرغم من أن قول أبي حنيفة مخالف لقول الجمهور أهل العلم ومخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هو أصحابه يخرجون زكاة الفطر طعاما ومع ذلك قالوا لأن الأخذ بفتوة أبي حنيفة أسهل فكيف إذا كان هذا هذه المسألة والمسح الجواربين قد ثبتت فيها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كثير من الصحابة وعن كثير من أئمة الإسلام. فأولى وأولى أن نأخذ بذلك وخاصة بأن هذه المسألة تيسر كثيرا على المسلمين تيسر عليهم أمر عبادتهم ويعني أمر صلاتهم وأمر طهارتهم فأولى وأولى أن نأخذ بهذا المذهب وإن كان لم يقل به لا مالك ولا أكثر أصحابه رحم الله علماء المسلمين أجمعين وعنا معهم رحمة واسعة يقول السائل عندما أكون على وذو وألبس الجوارب وبعد مدة انتقض الوضوء وحسست بالبرد ولبست جوارب آخر فوق الأول هل يجوز المسح عليه؟ لا يجوز المسح عليه لأنك لم تلبسه على وذو. لو كنت لبسته يعني احسست بالبرد فلبست الجوارب الثاني على الأول وأنت لازلت على وذو فكان لك أن تمسح. أما لبسته على غير وذو فلا يجوز أن تمسح الا على الأول الذي لبسته على وذو. فانتبه للشرط، الشرط, الشرط أن, تكون أن يكون الشيء المم... الذي تريد المسح عليه، سواء كان جورباً أو خفاً أو حذاء يجب أن يكون ملبوساً قد لبس على وضوء، انتبه لهذا الشرط، هذا لك جميع مشاكل المسح. يقول السائل هل عرجت على المسح الجوربين الذي قد تقدم الكلام على ذلك؟ قال السائل اخر قد ينسى الشخص أنه يمكنه المسح على جواربه ويبدأ في خلع واحدة من الجوارب ثم يتذكر أنه يمكنه المسح على الجواربين هل عليه أن يغسل رجليه أم يمكنه إعادة لبس الجوارب والمسح عليه إن كان يعيد لبس الجوارب وهو لا يزال على وضوء فله ذلك أما إن كان قد انتقض وضوءه فإذا أعاد لبس الجوارب فسيلبسه على غير يضوء فلا يجوز له المسح للشرط الذي تقدم كثيرا ألا يبدأ وقت صلاة العشاء بنزول الظلمة؟ أي لا يوجد فرق في السماء بين المشرق والمغرب وليس بزوال الشفق. ص صلاة العشاء تدخل بغياب الشفق الأحمر واليوم قد وجدت هذا هذا توقيت الفلكي فهو يحل كثيرا من المشاكل وإن كان لا يكفي لكنه يحل كثير من المشاكل. السؤال الذي إليه قالك. هل يجوز مسح الجوارب خاصة إذا كان كثة استعمال الماء تسبب تشققات بين أصابع القدم ونمو الفطريات فقد سبق أن المسح على الحائل سواء كان خفا أو جوربا أو حذاء هذا كله من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة فهي رخصة ليس لها شرط إلا أن تلبس على وضوء وتحترم المدة وتتقيد بالمدة التي وقتها الشارع فليس من شرط المسح أن تكون الرجلان مريضتين أو بها شقوق أو غير ذلك لكن إذا وجد المرض فم بابي أولى فإذا كانت سليما صحيحا ورجلاك لا بأس عليهما لك أن تمسح فكيف إذا كانت بهما أعلى ومرض فأولى أن تمسح يقول سال هل المسح فوق الجوارب فقط غير كافي لا بل هو كافي بل هو كافي أنت كنت تقصد المسح على الجوارب يعني خصوص الجوارب فهذا قد ثب سبق الكلام عليه وإن كنت تقصد عن الفوقية أو التحتية فليكفي المسح من فوق أما الأسفل فقال به المالكية على وجه الاستحباب لا على الوجوب الواجب هو المسح من فوق سؤال الذي يليه قال مما يقولون لا يجوز المسح الجوربين مرتين في النهار ولو كانت الرجلين طاهرتين رجلاني طاهرتين عن لبس الجوربين أفدنا. لا أعلم عن هذا التقييد شيئا مرتين في النهار هذا لا أعلم عنه شيئا وأول مره أسمع به